يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقود الناس والحجارة وقود الناس والحجارة عليها ملاك ظلا ضل شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون